وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحن مع الدرس الثامن والتسعون من شرح المنظومة السفارينية في معتقد وعقيدة أهل الأثر أي عقيدة أهل السنة والجماعة وحينما نقول عقيدة أهل السنة والجماعة لا نعني لا نعني بذلك عقيده الاشاعره ولا عقيده الماتريديه ولا عقيده الخوارج ولا عقيده المعتزله ولا اي فرقه من فرق الضلال وانما نعني به عقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام التي قال عنها صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فبغض النظر إذا انتسبت بعض الجماعات لأهل السنة والجماعة كالأشاعر والما توردية فإن ذلك لا يعني ولا يدخلهم في مضمار وضمن عقيدة أهل السنة والجماعة وانما يفرق بينهم وبين غيرهم انهم يقال عنهم بانهم منتسبون الى اهل السنه والجماعه وغيرهم اصلا لا ينتسبوا الى اهل السنه والجماعه كالمعتزله فالمعتزلي اذا قلت له انك من اهل السنه والجماعه اعتبر هذه الكلمه سبه له كذلك الرافضي اذا قلت له سني انت سني فيعتبر كلمه السني سبه الله كما نحن نعتبر اذا قيل للسني رافضيا او قيل له خارجيا او قيل له مرجئيا يعتبر هذه يعني سبه فكذلك يعني هؤلاء يعتبرونها سبه بخلاف الاشاعره والماتريديه فانهم يقولون عن انفسهم بانهم من اهل السنه والجماعه ولذلك تجدهم يعني في كتبهم اي في كتب الاعتقاد يقولون بأن أهل السنة والجماعة ثلاثة الأشعرية والماتوريدية وأهل الأثر أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يجعلون الأشعرية أو الأشاعر ولا الماتوريدية من أهل السنة والجماعة بل يقولون عنهم بأنهم منتسبون بأنهم منتسبون لأهل السنة والجماعة أو واردت ان اتكلم بهذا الكلام لانني وجدت من بعض المشايخ من ينسب الاشعريه والماتريديه لاهل السنه والجماعه هكذا كنت اقرا الان يعني وساتكلم عنه ان شاء الله بعد الانتهاء من الدرس كنت اقرا لايمن الظواهري يعتبر الاشعريه والماتريديه من اهل السنه والجماعه وانهم يعني اصحاب دليل ويقول انا غير متعصب لا لابن تيميه ولا للشيخ محمد بن عبد الوهاب فسبحان الله يعني يجب على المسلم ان يعلم ان يعلم وان يتعرف عقيدته حتى يتعرف ويعلم عقيده الولاء وعقيده البراء وممن ياخذ وممن لا ياخذ وللعلم كما قلنا لكم بان الاشاعره والماتريديه لم يوافقوا اهل السنه والجماعه في شيء الا في مساله واحده الا وهي مساله عدم تكفير الصحابه لكنهم خالفوهم في تفسيق معاويه رضي الله عنه فخالفوهم كما مر معنا في مساله الاسماء والصفات وخالفوهم في مساله القدر فهم جبريه في القدر مؤوله في الصفات جهايا اشاع يعني مرجئه على مذهب الجهميه في مساله الايمان ينتسبون فقط انتسابا لاهل السنه والجماعه بالعموم او بظواهر القول لكنهم حينما يتكلمون ويشرحون كلامهم يشرحونه بكلام اخر وتجد دائما لهم عباره يرددونها ويقولون فيها بان عقيده السلف اسلم وعقيده الخلف اعلم واحكم ويقولون باننا قد تفرغنا لطلب العلم ولذلك علمنا ما لم يعلمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرغوا <تصفيق> للجهاد الذين تفرغوا للجهاد ونحن نقول لهم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله عقيده السلف اسلموا واعلموا واحكم عقيده السلف اسلم واعلم واحكم فانكم ترون يعني حقيقه في من يدرس الهندسه او او يدرس الميكانيك ولا يمارس هذه النظريات فانك تجد الذي لم يتعلم في المدارس تجد ان عنده يعني علم في هذه المسائل اكثر من المتخصصين الذين قد يكتبون وينظرون وانا يعني مما يعني حصل يعني معي يعني حادثه ان لي يعني اهتمام بالالكترونيات فومره التقيت مع احدهم وهو يعني ممن يكتب ويؤلف في مساله الالكترونيات فسالت عن مساله ورايت ورا وراى واريته هذه هذا الجهاز فقال لي يعذرني انا فقط عندي معلومات نظريه فقط ولا ولا افهم شيء في هذه المسائل تماما حقيقه هؤلاء الناس الذين يعني يظنون انفسهم بانهم وصلوا الى الحق لأنهم لم يعني يتلقوا العلم عن طريق الحديث وعن طريق فهم السلف الصالح لذلك لن يهتدوا إلى الصواب وإذا اهتدوا إلى الصواب فإنهم سيهتدون وسيصيرون به بعد طول عناء وطول عنا جهد وكما يعني قال قائلهم نهايه اقدام العالمين عقاله وغايه سعي العالمين الضلال ولم نستفد من بحثنا طوله عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا وكل طريق يوصل الى الحق عن طريق الفلسفه او عن طريق الكلام فان طريق السنه اقصر فان طريق السنه اقصر ويختصر على الانسان كثير من المسائل تماما كالفهارس تماما كالفهارس فاذكر لكم عن كلام الشيخ ام احمد شاكر يعني يتكلم فيه بعد ان اكتشفت الفهارس او المعجم الفهرسي للحديث وللعلم هذا الكتاب يعني كان يعني قد الفه مجموعه من المستشرقين الالمان المعجم الفهرس لالفاظ القران والمعجم الفهرس لالفاظ الحديث حقيقه ليس جهدا اسلاميا ولكنه جهد تنصيري وجد لمحاربه الاسلام ومحاربه المسلمين لكن الله عز وجل يعني اوقع هذا التاليف بيد المسلمين وكما كنت يعني مع بعض العوام قبل ايام فكان يتكلم عن الاوروبيين انهم يعني يؤلفون فيقول سبحان الله الله عز وجل سخر للمسلمين سخر لهم ما في الارض جميعا وسخر لهم الكفار فتجد الكفار يعني قد يصنعون شيئا وفي النهايه يقع في ايدي المسلمين لكنه كان يقول همباب سبيله التهكم لكن ان الله لا يؤيد هذا الدين قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وقد يؤيده باقوام لا خلق لهم فيقول الشيخ محمود شاكر يقول يقول لو وقعت او وقع هذا الكتاب وهو المعجم والفهرس ل الفاظ الحديث لو وقع بين يدي لاختصرت ثلثي حياتي لاختصرت ثلثي حياتك الان تجدون يعني بكبسه يعني كما الفايل كبسه زر على الانترنت تكتب كلمه تجد كل الابحاث المكتوبه في هذا الموضوع تظهر بين يديك تريد ان تخرج معلومه تخرج بين يديك بخلاف لو انك اردت ان تبحث عنها في بطول الكتب فانك لا تجدها فاذا كنت تصل الى المعلومه مباشره عن طريق هذه الاجهزه الحديثه فطريق السنه في معرفه الحق اقرب من كبسه الزر الموجوده على اجهزه الكمبيوتر وعن طريق يعني مواقع التواصل سواء جوجل او او الفيسبوك او غيرها حقيقه يعني الوصول للحق عن طريق ومذهب ومنهج اهل السنه والجماعه منهج السلف الصالح هو اقرب اقرب الطرق الى الحق اقرب الطرق الى الحق هذا يعني هذه مقدمه في هذا الموضوع وكعادتنا دائما نذكركم بما مضى من الدروس وكنا قد تكلمنا معكم عن السمعيات وهذه السمعيات التي تكلمنا عنها وهي اشراط الساعه وقلنا بان اشراط الساعه انقسمت الى ثلاثه اقسام بطريق الاستقراء قسم وقع وقسم يقع ولا زال يقع وقسم لم يقع وهي العلامات الكبرى كما قال الناظم عليه رحمه الله وما اتى في النص من اشراط فكله حق بلا شطاط منها الامام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح فقلنا بان اول علامات الساعه العظمى والكبرى وهي محمد ابن عبد الله الملقب بالمهدي والملقب بالجابر الملقب بالمهدي والمنقب بالجابر وقلنا بانه الجابر لانه يجبر قلوب المساكين وقلوب الضعفاء وايضا الجابر قيل لانه يجبر يعني يغلب على الطغاة والمتجبرين فهو كما قلنا كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء كذلك محمد بن عبد الله هو خاتم الائمه هو خاتم الائمه وهو من الف صحاح وقلنا بانه فصيح ل يعني لانه لانه يعني يمتلك القوه او قوه التاليف ويبتعد عن تنافر الكلمات وليس عنده تعقيد في توصيل المعلومه هذا يعني هذه بعض صفات محمد بن عبد الله وكما قلنا لكم بان اشهر اسمائه هو المهدي هو المهدي وقلنا بانه يعني يواط اسمه كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم ابيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وانه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وان من اسماءه ايضا احمد وقلنا بان زعم الشيعة بانه محمد بن حسن العسكري فان هذه كذبه من كذباتهم التي بنوا عليها دينه دينهم وقالوا بأن الأئمة اثنى عشر فخرج عندهم أحد عشر إماما ثم بقي الأخير وإذا ظهر الأخير ولم يقضوا على أهل السنة والجماعة الذين يسمونهم نواصب فعند ذلك سينكشفوا أو ستنكشفوا كذبتهم ستنكشف كذبتهم أو كذبتهم التي كذبوا بها على الناس التي كذبوا بها على الناس الناس كذلك يعني يقال يعني لماذا سمي بالمهدي العلماء يقولون لماذا سمي بالمهدي يقال يعني كما قال كعب الاحبار سمي بالمهدي لانه يهدا الى امن خفي وسيخرج التوراه والانجيل من ارض يقال لها انطاكية يهدا الى هذا الكنز الموجود وسيناظر اليهود آه ويسلم على ايديه يعني خلق كثير من اولئك اليهود من اولئك اليهود فاذا يعني سمي مهدي لانه يهدي الى اسفار اليهود من التوراه وغيره هذا سبب تسميته بالمهدوي وقلنا بان نسبه هو ينتسب الى بيت اهل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من اولاد فاطمه البتول بنت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات انه من ابناء العباس لكن لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع بعض العلماء كابن حجر بين هذه الروايات قال يعني لعله يعني او يكون بما انه قد صح ان نسبه يعني الى انه من اولاد فاطمه رضي الله عنها من ناحيه الاب فلا يمنع من يكون له ولاده من ناحيه الامهات من ابناء العباس فيكون العباسيون اخواله و ابناؤه أو, او علي رضي الله عنه هو جده علي رضي الله عنه جد وقلنا يعني في حليته وصفته كما قال ابن عباس رضي الله عنه اسمه يعني محمد بن عبد الله ورجل ربعه مشرب بحمره يفرج الله عز وجل عنه يعني كل الامور وتكلم يعني في بعض العلماء يعني قالوا عنه بانه يعني ضرب من الرجال يعني يعني لحمه خفيف سريع الحركه يعني يعني دخل على بعضه الشعراء فقال انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كراس الحيه المتوقد يعني خفيف اللحم سريع سريع الحركه كراس الحيه المتوقد وقيل عنه بانه يعني اجل الجبهه ربعه اي ليس بالطويل ولا بالقصير وايضا خفيف شعر النزعتين عن الصدغين اقنى الانف اي طويله ايضا يعني تكلم العلماء كما قلنا لكم عن سيرته انه يعمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظ نائما ولا يقاتل على يعني ولا يقاتل ولا يغدر باحد ويقاتل على السنه لا يترك سنه سنه الا اقامها ولا بدعه الا رفعها ويقوم بهذا الدين في اخر الزمان كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم ويملك الدنيا كما ملكها ذو القرنين وسليمان عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرد الى المسلمين الفتهم ونعمتهم يملؤوا الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ويحث المال ولا يعده عد ويحث المال ولا يعده عاد ويجتمع الناس يعني حوله كاجتماع النحل على يعاسيبه ايضا يعني تكلمنا عن العلامات او في علامات ظهوره علامات ظهوره بعض العلماء واورد بعض الروايات والعلم يعني ليس كل ما ورد في ذلك صحيح لكن اللي كثره الروايات يعني العلماء يتكلمون بهذا الموضوع واصل وجود المهدي مساله يعني, مت... يعني كما سنتكلم يعني مما يعني تواترت فيه الاثار والاحاديث وهو وم... معتقد اهل السنه والجماعه لكن هذا يعني بعض الاحاديث قد يصح وقد لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بعض العلماء ذكروا من هذه العلامات ما ورد من كسوف الشمس والقمر وتحارب القبائل بين ذي القعده وظهور الخسف والفتن وقيل انه يخرج معه قميص النبي صلى الله عليه وسلم ورايته من مرط من مرط مخمله معلمه آآ سوداء آآ آآ هذا يعني بعض ما ما ورد في يعني ظهوره ايضا المساله في الاشاره او وصلنا الى الكلام في الاشاره الى بعض الفتن الواقعه قبل خروج المهدي وخروج الخوارج قبل ذلك اذا اليوم درسنا يعني سنتكلم عن الاشاره الى بعض الفتن الواقعه قبل خروج المهدي وخروج الخوارج ولا اقصد بالخوارج الذين يتكلم عنهم في الكتب انما نتكلم عن خروج خوارج يعني خروج فتن وخروج اناس يقاتلون ويسفكون الدماء من هذه الفتن الواقعه قبل خروج المهدي انحسار الفضات عن جبل من ذهب يعني قبل خروج المهدي ينحسر الفضات ويكشف عن جبل من ذهب ويقال لعل يعني التركيه في هذا الزمان وهي تقيم يعني سد من السدود يعني وستؤثر على المياه والله اعلم لعله يعني ان يكشف الحصار الفرات عن جبل من جبال الذهب فاذا سمع به الناس ساروا اليه واجتمع عليه ثلاثه كلهم ابن خليفه يقتتلون عنده ثم لا يصير الى احد منهم فيقول كل واحد والله لا انتركوا الناس ياخذون منه ليذهبنا بكله فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل 199 من كل 100 يقتل 99 وفي روايه فيقتل تسعه اعشارهم وفي روايه يقتل من كل 9 7 فيقول كل رجل لعل لي اكون انا انجو تمام كل الذي يلعب القمار يخسر اول مره وفي المره الثانيه يقول لعل لي اربح لعل لي اربح لكن هنا ليس هنالك خسران للمال انما هنالك اراقه وخسران للدماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حضر فلا ياخذ منه شيئا من من حضر فلا ياخذ منه شيئا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر فلا ياخذ منه شيئا ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعموا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح ورواه البخاري بمعناه وتام الحديث في مسلم وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج الهرج معناه القتل الهرج معناه القتل وهذا الحديث في صحيح البخاري الا ان قوله تكثر الزلازل في البخاري دون مسلم ايضا في مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي الساعه كذا بين زاد في طريق اخرى قال جاب فاحذرهم يعني يعني 30 دجال و30 كذاب وكما قال ناظم وقد جاء الحديث عن خير الورى لن يخرج الدجال اعني الاكبره حتى تجيء قبله دجاجله كل ينود بطريق باطله من لم ينود بالمنهج محمدي باء بسقوط الله طول الامدي باء بسقوط الله طول الامدي وكان قبل ذلك من باب يعني الفائده يقول هذا زمان كثرت فيه البدع واضطربت عليه امواج الخداع وافلت شمس الهدى وغربت من بعد ما قد بزغت وكملت والدين قد تهدمت اركانه والزور قد على الفضاد خانوه اي نادعات الدين اهل العلم قد سلفوا والله قبل اليوم وهاجه الطائفه الدجاجله تماما يعني كزمانه وهاجه الطائفه الدجاجله السالكون للطريق الباطل هائجون وقد جاء الحديث عن خير الورى لن يخرج الدجال عن الاكبر حتى تجيء قبله دجاجله كل يلوذ بطريق باطله من لم يلوذ بالمنهج المحمدي باء بسخط الله طول الامل ايضا من الفتن ما رواه يعني ما او ما قال عنه محمد بن الصامت قلت للحسين ابن علي رضي الله عنهما اما من علامه بين يدي هذا الامر يعني ظهور المهدي قال بلى قلت وما هي قال هلاك بني العباس وخروج السفياني والخسف بالبيداء قلت جعلت فيداك اخاف ان يطول هذا الامر فقال انما هو كنظام يتبع بعضه بعضا يعني هذه الفتن حقيقه بمجرد خروج اول فتنه او علامه من علامات الكبرى الفتن تتلاحق واحده تلو الاخرى كنظام منقطع يعني كسلك انقطع او كخيط انقطع فيه خرازات فيه خرازات بمجرد انقطاع هذا العقد او انقطاع هذا السلك او انقطاع هذا الخيط تبدأ الفتنة فتنة تسقط وانتم في هذا الزمان ترون يعني الفتن تتلاحق بمجرد ان يخرج اول صاحب فتنة برأسي يبدأ الجميع بماذا يبدأ الجميع برفع رؤوسهم وكما قال الشيخ الاسلام من تيمية الناس كاسراب القطاع كاسراب القطعه فاذا طارت قطاته امامه تبعهم تابعه الجميع وانتم ترون الان مجرد ما يعني مجرد ما ان يخرج انسان براسه ويرفع راسه بالفتنه مباشره تبدا الرؤوس من الارتفاع عن امير المؤمنين عليه رضى الله عنه قال تكون في الشام رجفه يهلك فيها اكثر من 100000 يجعل الله اجعلها الله رحمه للمؤمنين وعذابا على المنافقين فاذا كان كذلك فانظروا الى اصحاب البرادين الشهب والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام وذلك عند الجوع الاكبر والموت الاحمر فاذا كان ذلك فانظروا خسف قريه من قرى دمشق يقال لها حرستا يقال لها حرستا فاذا كان ذلك خرج ابن آكله الاكباد من الوادي اليابس حتى استوى على منبر دمشق فاذا كان ذلك فانظروا خروج المهدي طبعا يا اخوان يعني هذه الروايات يعني اكثرها يعني فيها يعني الكلام فيها العلماء يعني في تضعيفها كلام طويل العلماء لكن نحن نذكرها لكم من باب الفائده ومن باب معرفه هذه الاشياء والاستئناس بها وكما قال يعني الامام العراقي او زين الدين العراقي في الفيه قالوا بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر الا القطع والمعتمد وبالصحيح والضعيف قصدوا في الظاهر يعني انهم يعني بحسب صنعه الحديث يقولون هذا الحديث ضعيف وبحسب صنعه الحديث يقولون هذا الحديث صحيح لكن لا يجزمون بالاخبار التي تاتي يعني بطريق الاحد لا يجزمون يعني في ذاتها ان تكون صحيحه ان تكون صحيحه لكن هنا لك يعني احاديث قد يقوي بعضها بعضا بكثره الروايات والانسان قد يصل الى مرحله اطمئنان ويقول بان هذا الحديث صحيح او ضعيف بكثره الممارسه بكثره الممارسه وبكثره الخبره ولذلك علماء علماء الحديث الذين يشتغلون بعلم العلل يعني يعرفون الحديث الضعيف من الحديث الصحيح ولا يحكمون على الحديث بمجرد ان فلان ضعيف او فلان ثقه وانما عندهم ممارسه وعندهم خبره تماما يعني ك الخبير الذي يعرف الصايره في الذي يفرق يعني بين الذهب الخالص والذهب غير الخالص وك الذي يفهم ويفرق بين زيت الزيتون الاصلي والزيت المغشوش ويفرق بين يعني يعني بين العسل وغير العسل ان نقوى بين من يفرق يعني يعرف الرجال ويفرق بينهم وبين وبين غيرهم ايضا من اقوى علامات خروج المهدي كما ذكر اهل العلم قالوا خروج من يتقدمه من يتقدمه من الخوارج ولا اقصد بالخوارج المقصود الا الخوارج المقصود يعني به بالمصطلح الخارجين الذين يخرجون قبله قالوا كالسفياني والابطع والاصحب والاعرج والكندي هؤلاء يسبقون خروج من المهدي السفياني والابقع والاصحب والاعرج والكندي السفياني كما قال العلماء اسمه عروه واسم ابيه محمد وكنيته عتبه كنيته ابو عتبه اسمه عروه ابن محمد وكنيته ابو عتبه قال والسفياني من ولد خالد ابن يزيد ابن ابي سفيان خالد بن يزيد بن ابي سفيان وهو يعني كما قال عنه يعني اكثر خلق الله ضلما اكثر خلق الله ضلما قال علي رضي الله عنه السفيان من ولدي خالد بن يزيد بن ابي سفيان رجل ضخم الهامه وجهه اثر جدري بعينه نكته بياض يخرج من ناحيه دمشق يخرج من ناحيه دمشق وعامه من يتبعه من كلب فيعني وهم اخواله كما قال بعض اهل العلم فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان ويخرج اليه رجل من اهل بيته في الحرم فيبلغ السفياني فيبعث اليه جندا من جنده فيهزمهم فيسير اليه السفياني بمن معه حتى اذا جاز بيداء من الارض خسف بهم فلا ينجو منهم الا المخبر عنهم هذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الاسناد على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه يعني يبعث له بعث من الشام والبعث الذي من الشام هو يكون من جيش السفياني الابقع يخرج من مصر الابقع يخرج من مصر والاصهب يخرج من بلاد الجزيره الاصهب يخرج من بلاد الجزيرة ثم يخرج الجرهمي من بلاد الشام يخرج الجرهمي من بلاد الشام قال كعب الأحبار أول من يخرج ويضلب على البلاد الأصهب يخرج من بلاد الجزيرة الأول من يخرج الأصهب ومعه من جزيرة العرب كما قلنا لكم ثم يخرج من بعده الجرهمي من الشام ويخرج القحطان من بلاد عراق اليوم عندنا القحطان خرج من Wojan من العراق هذا القحطان غير القحطان بالطبع الذي يعني نتكلم عنه لكن يعني ايضا هذا رجل صاحب فتنه هذا رجل صاحب فتنه قال كعب فبينما هؤلاء الثلاثه قد تغلبوا على مواضعهم تغلبوا على مواضعهم يعني الاصب والجرهم والقحطاني واذا قد خرج السفياني من دمشق من واد يقال له وادي اليابس طبعا بعض الناس يقول وادي اليابس الذي عندنا في الغور في الاردن وبعضهم يقول بان وادي اليابس الموجود في الشام قريب من دمشق يؤتى في منامه قالوا فيقال له قم فاخرج <تصفيق> فيقوم فلا يجد احدا ثم يؤتى الثانيه ثم الثالثه ويقال له فيها فانظر الى باب دارك فيقوم فينحدر في الثالثه الى باب داره فاذا بسبعه انفار او تسعه معهم لواء فيقولون نحن اصحابك نحن اصحابك ومع رجل منهم لواء معقود لا يرى ذلك اللواء احد الا انهزم فيخرج اليه صاحب دمشق ليقاتله فاذا نظر الى رايته انهزم فيدخل دمشق الشام يعني في 360 راكبا قلنا صاحب الشام من هو الجرهمي صاحب الشام الجرهمي يف يدخل دمشق الشام في 360 راكبا وما يمضي عليه شهر حتى يجتمع عليه 30 الفا من كلب قبيله كلب وهم اخواله وعلامه خروجه خصب بقريه حرصته علامه خروج خصب في قريه حرصته ويسقط جاري ومسجدها الغربي ثم يخرج الابقع والاصحب فيخرج السفيان من الشام والابقع في او من مصر والاصحب من جزيره العرب ويخرج الاعرج الكند بالمغرب ويدوم القتال بينهم سنه ثم يغلب السفياني وعلى الابقع والاصحب ويسير صاحب الغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء ثم يرجع حتى ينزل الجزيره في قيس الى السفياني فيظهر السفياني عليه ويحوز ما جمع من الاموال ويظهر على الرايات الثلاث ثم يقاتل الترق فيظهر عليهم ثم يفسد في الارض ويدخل الزوراء فيقتل من اهلها الان بعد هذه الفتنه قال يخرج من وراء النهر خارج يقال له الحارس يعني يخرج رجل من الجزيره ويخرج رجل من الشام ويخرج رجل من مصر ويخرج رجل من المغرب ثم بعد ذلك يدخل الى جزيره العرب ويخرج من وراء النهر خارج يقال له الحارس على مقدمته رجل يقال له المنصور يمكن لال محمد هذا يمكن لال محمد صلى الله عليه وسلم هذا يخرج من وراء وين النهر وعلى مقدمه جيش رجل يقال له المنصور يمكن لال محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعني العلماء قال واجب على كل مؤمن نصره واجب على كل مؤمن نصره هذا الرجل اللي هو اسمه الحارث وكما يلقب هذا بالحارث ويلقب الامام محمد بن عبد الله بالمهدي وكذلك يعني يثور على اهل خراسان بعساكر السفياني بمنطقه خراسان يثورون على سفير طلعه السفياني يعني يسيطر يعني على مناطق شاسعه منها خراسان فتكون بينهم وقعات فاذا طال عليهم قتاله بايع رجل بني هاشم بكفه اليمنى خالد يعني علامه بيده اليمنى هو اخو المهدي من ابيه يبايع الرجل من قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقال بانه اخو المهدي من ابيه او ابن عمه وهو حين اذا باخر المشرق باهل خراسان وطالقان ومعه الرايات السود الصغار معه رايات سود الصغار وهي غير رايات بني العباس قالوا على مقدمته رجل من بني تميم الموالي من بني تميم الموالي ربعه اصفر قليل اللحيه كوسج قليل اللحيه كوسج ما معنى الكوسج الكوسج يا اخوان يعني الرجل يعني هنالك يعني الرجال يعني من لحيته مكتمله وهنالك من من الرجال من لحيته من جانبيه اي من العارضي خفيفه فاذا كانت اللحيه خفيفه من الجانبين يقال عن صاحب اللحيه الخفيف من الجانبين التي فيها فراغ يقال عنه بانه رجل خفيف اللحيه او يقال عنه بانه كوسج يقال عنه بانه كوسج جيد واسمه شعيب ابن صالح التميمي يخرج إليه في خمسة آلاف إذا بلغه خروجه وصيره على مقدمته يقولون لو استقبلته الجبال الرواسي لهده معه خمسة آلاف يمهد الأرض للمهدي فيلتقي الهاشمي بخير السفياني فيقتل منهم مقتلة عظيمة فيلتقي الهاشمي بخير السفياني فيقتل منهم مقتلة عظيمة بيضاء يعني يعني قالوا حتى يعني تتقى الخيل الدماء الى ارصاغها ثم ياتيه او تاتيه جنود من قبل سجستان عليهم رجل من بني عدي فيظهر فيظهر الله انصاره وجنوده ثم يجتمع مع المهدي ويبايعه يعني ستاتي نصرة من خراسان للمهدي في اخر الزمان جعل الله عز وجل من انصار الحق حيث ما يعني كنا سواء خرج المهدي او لم يخرج المهدي المسال الخامس المتعلق يعني بموضوع خروج المهدي يعني قالوا يعني في مولده وبيعته ومده ملكه وما يتعلق بذلك من امور اخرج المعين المحمد عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال المهدي مولده بالمدينه المهدي مولده بالمدينه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم نبي ومهاجره بيت المقدس يهاجره بيت المقدس وفي مرفوع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عند ابي نعيم وابي بكر بن المقرئ في معجمه يخرج المهدي من قريه يقال لها كريمه او كريمه لا ادري يعني ما هو يعني اللفظ في ذلك يعني في قريه يقال لها كريمه او كريمه وقالوا بيعته يبايع بمكه المشرف او يبايع بمكه المشرف بين الركن والمقام ليله عاشره واذا هاجر المهدي من المدينه الى بيت المقدس تخرب المدينه المدينه تخرب بعد هجرته وتصير موئلا للوحوش وقد ورد عمران بيت المقدس خراب يثرب عمران بيت المقدس خراب يثرب وفي حديث قتاده يخرج المهدي من المدينه الى مكه يخرج من المدينه الى مكه وفي الخبر يبعث او يبعث السفياني جيشا الى مكه فيامر بقتل من كان فيها من بني هاشم فيقتلون بني هاشم ويتفرقون هاربين إلى البرار والجبال حتى يظهر أمر المهدي بمكة فإذا ظهر اجتمع كل من شذ منهم إليه بمكة ويأتي سبعة علماء من آفاق الشتى على غير ميعاد قد بايع لكل منهم ثلاثة مئة وبضعة عشر ويأتي سبعة علماء فيجتمعون بمكه ويقول بعضهم لبعض ما جاء بكم فيقولون جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي ان تهدى على يديه الفتن وتفتح له قسطنطينيه قد عرفناه باسمه واسم ابيه وام وامه فيطلبونه فيصيبونه بمكه فيقولون انت فلان فيقول بل انا رجل من الانصار فينفلت منهم يعني يهرب منهم فيصفونه لاهل الخبره والمعرفه به فيقولون هو صاحبكم الذي تطلبونه وقد لحق بالمدينه فيطلبونه بالمدينه فيخالفهم الى مكه وهكذا قالوا 3 مرات فيصيبونه بمكه في الثالثه عند الركن فيقولون اسمنا عليك ودماءنا في عنقك اسمنا عليك ودماءنا في عنقك ان لم تمد يدك نبايعك ان لم تمد تمد يدك نبايعك وقد اقبل عسكر السفياني في طلبنا فيجلس بين الركن والمقام فيمد يده فيبايع له فيوقن له محبته في قلوب الخلق فيصير مع قوم أسد بالنهار رهبان بالليل هذا الحديث قاله أخرجه نعيم بن حمد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أخرج عن بن عباس رضي الله عنه ما قال يبعث المهدي بعد إياس يعني بعد أن ييأس الناس حتى يقول الناس لا مهدي يقولون لا مهدي قال وانصاره ايضا ابن عباس قال انصاره من اهل الشام عددهم 315 رجلا عدد اصحاب بدر يسيرون اليه من الشام حتى يستخرجوه من بطن مكه من دار عند الصفا فيبايعونه كرها فيصلي بهم ركعتين عند المقام ايضا اخ يعني اخرج اهل السنن او اخرج نعيم بن حماد عن ابي وراقه رضي الله عنه قال يبايع المهدي بين الركن والمقام لا يوقظ نائما ولا يريق دما الروايات كما يقول العلماء يعني تتاثرت عن خروج المهدي وتكلمت عن المهدي والعلماء ذكروا ان اول ظهوره يكون شابا ثم يخاف على نفسه من القتل يكون اول ظهوره شاب فيخاف على نفسه من القتل فيفر الى مكه مختفيا اول خروج يكون شاب ويخرج ويهرب الى مكه مختفيا ثم يرجع الى مكه بعد ذلك فيرونه بالمطاف عند الركن فيقهرونه على المبايعه يقهرونه على المبايعه بالامامه ثم يتوجه الى المدينه ومعه المؤمنون ثم يسيرون الى جهه الكوفه ثم يعود منهزما من جيش السفياني فيخرج الله على السفيان من اهل المشرق وزير المهدي فيهزم السفياني الى الشام فيقصده المهدي فيذبحه عند عتبه بيت المقدس كما تذبح الشاه كما تذبح الشاه ويغنمه ومن معه من اخوانه الذين هم جندهم بني كلب ولا اكثر من تلك الغنيمه ولا اكثر من تلك الغنيمه ويعني كما يعني جاء يعني في بعض الروايات انه يخرج رجل من كلب يقال له كنانه بعينه كوكب في رهط من قوم حتى ياتي الصخره يعني او الصقري يعني السفياني فيبعث او يبعث اليه المهدي رايه واعظم رايه في زمانه 100 رجل اعظم رايه في زمان المهدي 100 رجل فتصف كلب خيلها ورجل, ورجل ورجلها وابنها وغنمها فاذا تسامتت الخيلان ولدت كلب ادبارها فيقتلونهم ويسبونهم حتى تباع العذراء منهم بثمانيه دراهم ويؤخذ الصخري فيؤتى به اسيرا الى المهدي فيذبح على الصخره المعترضه على وجه الارض عند الكنيسه التي بطن الوادي على درج طور زيت المقنطر التي على الوادي كما تذبح الشاء ايضا في روايه ثم يؤخذ او ياخذ او يؤخذ العروه السفياني على اعلى شجره على ابو حيره الطبريه قال صلى الله عليه وسلم والخائب يومئذ من خاب من قتال كلب ولو بكلمه او بتكبيره او بصيحه والخائب من خاب يومئذ من غنيمه الكلب ولو بعقال قال حذيفه يا رسول الله كيف يحل قدهم ما تغنم اموالهم وهم مسلمون فقال صلى الله عليه وسلم يكفرون باستحلالهم الخمر وزنا احنا كما قلنا لكم اكثر هذه الاحاديث غير صحيحه لكن يعني نذكرها من باب يعني يعني العلم بالشيء يعني خير من الجهل به والعله يعني كما قلنا لكم لعله بعضها يكون يعني يكون يعني صحيحا في ذاته يكون صحيح في ذاته الا انهم ناحيه في صنعه اي صنعه الحديث هذا الحديث ليس بصحيح او ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بالذات احاديث السفياني بالذات احاديث السفياني ايضا يعني ذكر صاحب السفارينية نبه على تنبيه انه يعني قد كثرت الاقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي الا عيسى بعضهم يقول لا مهدي الا عيسى والصواب الذي عليه اهل الحق اي اهل السنه والجماعه ان المهدي غير عيسى وانه يخرج قبل نزول عيسى عليه الصلاه والسلام وقد كثرت الروايات في خروج المهدي حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي التواتر كما قلنا لكم ينقسم الى قسمين تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر لفظي وتواتر معنوي فالتواتر يعني بلغ يعني في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله المهدي يعني بلغ مبلغ التواتر وقد الف بعض العلماء يعني تاليف خاص اظن من من الف في ذلك الامام الشوكاني عليه رحمه الله عليه رحمه الله فيعني خروج المهدي يعني ثابت عند اهل السنه والجماعه ثابت عند اهل السنه والجماعه ألفوا في ذلك الكتب ايضا مما يتعلق بخروج المهدي عليه يعني عليه السلام او نصر الله سبحانه وتعالى يعني أن يعني يعني يحشر رؤيا بعنبينا وصديقينا والشهداء والصالحين ان بعضهم يقولون كبن سيرين ان المهدي خير من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى كاد ياخذ الانبياء هذا كلام ابن سيرين وجاء ايضا عنه انه لا يفضل عليه ابو بكر وعمر لكن هذا الكلام يعني مردود عند اهل السنه والجماعه لو ثبت عن ابن سيرين فالامه كلها مجمعه على افضليه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وبل يقولون الصحابه ايضا افضل من المهدي الصحابه رضي الله عنهم افضل من المهدي يعني هنالك افضليه وهذا سنتكلم عنه يعني في محله يعني حينما يقول الناظم وليس في الامه كالصحابه في الفضل والمعروف والاصابه فانهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الاسرار والاثار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سما لا كوانا ويقول يقول ناظم ايضا ليس في الامه بالتحقيقي في الفضل والمعروف كالصديق وبعده الفاروق من غير افتراء وبعده عثمان فترق المرى وبعده في الفضل وحقيقا تسمع نظام هذا للباطين الانزعي مجدل الابطال ماضي العزم مفرج الاوجال وافي الحزم وافي الندى مجلل الصدى مردد العدا يا ويل من فيه اعتداء فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى او قلى فقد كذب وبعده فالافضل باقي العشره فاهل بدر ثم اهل الشجره وقيل اهل الاحد المقدمه والاول واولى للنصوص المحكمه وعائشه في العلم مع خديجه في السبق تفهم نكته النتيجه فاذا يعني قول ابن سيرين رحمه الله ان المهدي افضل من ابو بكر وعمر رضي الله عنهما هذا الكلام غير صحيح بل افضل الامه ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه والصحابه رضي الله عنهم افضل من المهدي افضل من المهدي لكنه سيكون افضل اهل زمانه سيكون افضل اهل زمانه ويستمر يعني المهدي يعني في خلافته حتى يسلم الامر لعيسى عليه الصلاه والسلام ويصلي المهدي بعيسى عليه السلام صلاه واحده وهي صلاه الفجر يصلي به صلاه فجر ويؤتم به عيسى عليه الصلاه والسلام وقد جاء كما قلنا لكم من طرائف الحنفيه انه ينبه على المذهب الحنفي يعني الحنفيه يقولون بان المهدي سيكون على المذهب ماذا على المذهب الحنفي فلكن الذي صح في ذلك انه يعني يصلي خلفه فقط صلاه الفجر وبعد ذلك يعني قال يسلمه الامر ثم يموت المهدي ويصلي عليه عيسى عليه الصلاه والسلام ويدفن في بيت المقدس ويدفن في بيت المقدس هذا بعض يعني ما يتعلق بمساله المهدي وان شاء الله في المره القادمه سنتكلم عن خروج الدجال وما يتعلق بخروج الدجال والكلام عن الدجال يعني كلام طويل جدا وجزاكم الله خير على حسن استماعكم اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسطفافاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادته فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمن اختلف فيه من الحق بانك انك تهدي من تشاوي الى صراط مستقيم وجزاء مناقرا على حسن استماعك